الَّذِينَ عَابِدُونَ الْحَامِدُونَ سَائِحُونَ رَكْعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله 117. وبشر مَا 118. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ 114. وإنصار فِي اتبعوه في مِن العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 114. متاب عليهم ليتوبوا 115. إن الله هو التواب الرحيم 116. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 117. ما كان لأهل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 119. ولا يطعون موقعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أمر المحسنين ولا